الباب السادس والستون ومئة باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي روايه في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الا في يوم الخميس وعن صخر بن وداعه الغامدي الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فاثرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن